بين التلال يفوح عطر صافي ينساب إثرات ما يلل فوق القفار يمر نفس سدائي فيحيلها خضراء صفو جداني واستبشر الطير المحلق في الفضا وشدا يغرد عذب الألحان هذه العطور هي الأخوة يا أخي نفح الصحاب يفوق كل بياني بين التداني يفوق عطو الصافي ينزب إثرات ما يري فوق القفار يمر نفح فيحيلها خضر صفو وجدان هم فتيات عاشوا بظل شجيره تنمو وتثمر في حمى القرآن هم فتيات جامع الإله قلوبهم فتلالات كالنجم في اللمعان